لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها خالدين فيها نسلم من عند الله وما عند الله خير للأبرار.